لاني لا يوم ولا شهر ولا شهرين بيبعتوا لي رسائل يا شيخ الارض مسطحة احكي للناس يا شيخ الارض مسطحة احكي لنا اكلكم الارض كراوية ومش صحيح انا مسطحة والمؤامرة مش مؤامرة ناسها المؤامرة هي مؤامرة الناس وانوا بصدقوا اعداء الله انوا تفضلوا هيو هايو هايهم هايهم متخلفي الغرب دائما الغرب بيكون اذا انكدوا علنا سواء كان علماء ولا متخلفين أي عالم محترم وهو عالم حقيقي قال بكرؤية الأرض وما فيش إله أي كلام ضد هذا الكلام الرازي إذا بتلاحظوا إنه هو مشهور إنه بنقل عن بعض المفسرين اللي قبله منهم المعتزلة مثلا في هذا في في هذه الآيات نقل عن ال المعتزلي الأصم هذا مشهور الأصم مفسر الأصم وهو مفسر وفقيه ومن علماء الكلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كنا في الدرس الماضي في خواتيم سورة الرعد وبالذات تحدثنا في السنة من سنن الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها تحدثنا اليوم إن شاء الله بدنا نضع هذه الآية في سياقها ما يسبق وما يلحق والسياق طويل ابتداء من صورة ايش ابتداء من صورة الرعد هو سياق لذلك داما في التفسير جيد انه الانسان ياخد فكرة عن الصورة ككل في بعض كتب التفسير في البداية شو بتعمل تعطيك فكرة عن الصورة بشكل عام ومقاصدها ثم بدخلوا في موضوع التفسير هذا بيلقي ضوء ضوء على التفسير بشكل جيد عوض بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريعة، يعني بمعنى آخر بشر بشر، وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله. إلا بإذن الله وسبق تحدثنا في موضوع ماذا تعني الآية خصوصا في درس النسخ ما ننسخ ما ننسخ من آية في 2011 تحدثنا عن معنى آية بالتفصيل ولكن واضح إنها هي الآية الدليل الذي يقود إلى المقصود العلامة التي تقود إلى المطلوب هذه الآية وقلنا إذا بتذكروا في حينها، يعني كلمة آية مفردة ممكن وردت في القرآن ممكن في حدود 84 مرة ما قصدناش الدقة الآن مفردة ولم ترد إلا مرة واحدة بمعنى الآية القرآنية من أصل 84 وإنما غالبا قضيت في بالنسبة لآيات القرآن يستخدم آية آيات مش آية مش آية إذن واحدة فقط اللي ممكن نقول إنه مقصود فيها الآية القرآنية هذا المفرد من أصل كم تقريبا 84 فهي العلامة والدليل الذي يقود إلى المقصد بيوصلك للهدف طيب وما كان لرسول أن يأتي بآية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 بدون فإما, فإما في آية ثانية على فكرة في سورة ثانية فإما بلكن نقرأها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إذن أنت كبشر شو عليكم على فكرة إذا كان الرسول بس فإنما شو المطلوب منك بس أنت بلغ فإنما عليك معناته إحنا شو مهمتنا إحنا تبليغ بس كثير من الناس بيسألوك أحيانا عن مصائر هذه المصائر هذا يوم القيامة كلهم آتيه يوم القيامة فردة لا ظلم اليوم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا ظلم اليوم ما فيش ظلم مثقال ذرة فكثير من تصوراتنا الدنيوية ممكن تكون مش صائبة لأنه أنت شو مهمتك أصلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أنه اللي يبدو يحاسب العليم الحكيم الرحمن الرحيم بشكل اللي عدله مطلق فبالتالي ما نحكم على البشر نحكم على الأفعال والاعتقادات مبلغين لا أكثر ولا أقل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 إنها علاقة بقضية المكر اللي بيكون دائما للرسالة الحق ما هي من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم في عالم العقائد رسالة واحدة في عالم الشرائع كلها كانت شرائع خاصة ثم جت الشريعة العامة الخاتمة اللي ختمت إذن لاحظوا قد مكر الذين من قبلهم وقد وقد مكر الذين من قبلهم حصل حصل من مكر المكر اه هون مع انه ديروا بالكم احنا في الظلال برضو نذكركم ايش قلنا في موضوع مكر وايش الفرق بينه وبين الكيد المكر والكيد المكر فيه تدبير وتقدير تدبير وتقدير مشان شو مشان الاضرار بطرف الإضرار بطرف بدك تضره ولكن على وجه الخفية فلمن إذن إيش المكر الآن كمان مرة تدبير وتقدير من أجل إلحاق الضرر بطرف على وجه الخفية بس الكيد ممكن يكون على وجه الخفية وعلى وجه العلن فإذا كان على وجه الخفية فهو المكر إذا كان على وجه الخفية فهو المكر ولكن الكيد ممكن يكون كمان علنا مش على وجه الخفية برضو الكيد فيه قصد إيش الإضرار بطرف تمام والكيد أشد على والكيد أشد من المكر مكيوت <مكتشترك> ها والمكر وال يتعدى بحرف من حروف الجر مثلا مثلا مكر له مكر به مش مكره مش مكره بس بتقدر تقول كاد له وكاد به وكاده بدون ف وهذا من عند بعض اهل اللغة هذا بدل على انها اشد انها مش بحاجة تتعدى بغيرها فممكن تقول كاده ولكن لا تقول مكره وانما مكر له مكر به طيب وهون طالما سلنا في المكر برضو ممكن طالما أنه القصد الاضرار في منه مكر خير وفي منه مكر شر إذن تقدير وتدبير لإلحاق الضرر بطرف بالسر خفي هذا المكر طب ممكن يكون خير طبعا إذا كان بدك تمكر بأهل الباطل مشان تنهي باطلهم في الارض هذا المكر ايش خير, خير. والله خير المكرين لكن وين تا يعتبر شر المكر لما يكون مقاصده شر اذا ممكن يكون في مكر مقاصده خير كيف لما ي... نبدأ نجمع مثلا معلومات عن اللي بوزعوا مخدرات في البلد وكذا وال... وهدول الناس وب... بالخفية نتوصل لمعلومات ومين هم وكذا وآه وثم آه من أجل كمقدمات لعلقاء القبض عليهم هذا المكر في حد ذاته شو هو خير ولا شار خير خير آه ولذلك يعني قال بعض الناس كنستشكل والله خير الماكرين طب الله بمكر تقول لك من قال الله بدبرش وبقدرش وبالحق ضرر بالمفسدين ما هو بيلحق على وجه الخفية على وجه الخفية بالعكس هو مكره مكر الله سبحانه وتعالى في الخفاء اكثره بشكل بمين بمكره وبمين ببطش اه باهل الظلم والطغيان والجبروت والفساد والجواسيس والنواطير الى اخرين مش النواطير اللي بنطره البستان آه طيب بمكر فيهم يا سبحان الله كده شفنا في حياتنا احنا المحدودة هاي اكمن طاغية بطش به، تمام طيب هذا المكر اذا والكيد والفرق بينهم والكيد اشد من المكر حتى في الفاظه اذا بتلاحظه كيد تمام وقد مكر الذين من قبلهم إذن أدير بالكم في تخطيط دائما لدعوة يعني دعوة الحق دام في ناس بيخططوا بالخفية, بالخفية. و أحيانا ذول اللي بيخططوا بالخفية بسوءهم انه بعض التافهين منهم بيعلنوا لما بيعلنوا بتصير واضحة بتنبه الناس والناس الناس خططها خطتها فبقولوا شو اللي بتعملوا انت شو اللي بتعملوا انت مش هيك السياسة شو اللي هي السياسة مكر شو يعني مكر بالخفية انت بتعلنها بالعكس هو مثلا الاستعمار مثلا ما ولا فيه اشتر منه يقول لك يا حبيبي انت حبيبي والانسانيات ولكن بيمكر لك وبالنهاية تطلع بتلاقي شو عامل فيك هذا اخطر في منهم بيكونوا واضحين يعني ارجى ارجى اشار معروف بتقدر تاخذ حذرك بتقدر كذا تدبر حالك اما ببحش لك هذاك وانت مش داري المكار طيب أشد ما قلتش أخطر أشد أشد الكيد ما هو أصلا جزء من الكيد مكر اللي هو بكون سرا اللي بكون سرا فإذا شو الفرق إنه الكيد ممكن يكون سر وممكن يكون علم لأنه اثنين فيهم تدبير وتقدير للإضرار فيا بكيد بضر لصالح فئة أو بضر يعني ضد صالح فئة إلى آخرين وقد مكر الذين من قبلهم يعني يعني بمعنى آخر هذه سنة أصلا موجودة قديما وحديثا ولا يوم القيامة المكر للحق عفكرة والحق ما بزدش إلا قوة قوة عفكرة وبيأدي المكر دائما إلى زوال الباطل لا بس الناس تستعجل لكن هي المسيرة مسيرة الحق في النهاية بتلاحظ وبتطلع, وبتطلع طب هيو الله سبحانه وتعالى بتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت جيته وأنت جيته بعد قرون شو شفته بعدين بعد الرسول نفسه لأنه شو قاله فإما نرينك وإما, وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أنت مهمة أنت بس مهمتك أصلا البلاغ أما أنك تشاهد ما تشاهدش ما هو لكن فيه إلها مسيرة أنت شو, شو شفتوا بعدها شو شفتوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والآخره وهي لليوم الإسلام كل من قاوموا ذهب والإسلام هاي وبيقوى وباشتد عودوا ويا ما كان فيه مكر إله ويا ما كان فيه كيد حتى بيعنه كمان بعلنه <تصفيق> يعني لو بدنا نأخذ العبارة بغض النظر عن صحتها أو نأخذ العبارة اللي هو تدبيره وتقديره الخفي اللي أنا مش عارفه شو كاين في ميزانه هو يعرف شو في ميزان الله يعني كل إنسان كل ما كان صالح أكثر الإنسان بيتهم نفسه أكثر ومين هذول الناس اللي راضيين عن أنفسهم تمام الفساك والفجرة بتشعر انه يعني هو تمامه وبالعكس كل الناس بتروح على النار إلا هو الفاسق لا بس كل ما كان الإنسان أكثر تقوى بصير حساس أكثر بصير حساس حساس فإيش ما أمن الله لأنه هو, هو مش عارف هو مش عارف انه طب إيش هو بمنظار الخالق يعني مثلا مش إذا صح تعبير من ظهر آه آه آه آه الخاسرون الخاسر هو اللي بيأمن مكر الله خصوصا في الدنيا كمان وقبل ما يدخل يعني للجنة ليش لأنه اللي بيأمن المكر مكر الخالق معناته شو بيعمل بتمادى في المعاصي بتمادى لأنه إمن هو بيأمن لذلك فلسفة الدين إيش رغبا ورهبا خوفا وطمع بتكون دائما بين قطبين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة هون تمام الأمور أما إذا إمن واحد إذا إمن ثمان أو يس مشكلة هاي لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون لا يؤمن مكر الله إلا القوم خاسرون إيش ما بيعسش ولا بئمن نعم أنت بتكون بين هذول القطبين كيف السالب والإيجا السالب وإيجابي سلبي سالب وموجب وعندك الدينامو اللي بيمشي بينهن تحرك بين سالب وموجب هاي الحركة داما هيك لازم يكون وذاك فلسفة الدين إذا صح تعبير فلسفة إذا بتلاحظه الله سبحانه وتعالى بيتكلم لك على الجنة ثم النار عن النار ثم الجنة بيراغب و تمام؟ ليش؟ هذا اللي بيزبط مع الناس دائما يكون بين قطبين لا هو باليائس ولا هو بالآمن وهذا اللي بيصير مع البشر كلهم على فكرة كقانون على فكرة في حياة البشر هذا من أهم القوانين في حياة البشر سبق قلنا مش على وجه السرعة لاحظوا كل يوم الصبح ليش ما بتشوف الالاف المؤلفة طالعة من بيوتها و رايحة عشغلها قايمة من النوم من فراش وثير وطالعة في الشوء ليش خوف, خوف الفقر رجاع الغنى خوف رجاع الغنى طب وهذا الولد اللي بدرس قاعد يدرس لصلاة الصبح في الكتب شو اللي قائم عليه خوف انه يخفق رجاء انه ينجح. طب لو كان لو كان عارف حاله بينجحش، ولو كان معال أسئلة وعارف كل شيء بيسهر هذيك الليلة، تمام؟ لو آمن يعني، تمام؟ فهمنا؟ دا ادرسوا حياة البشر. هدول اللي بكونوا في غرفة عيادة الط طباء. ليش ليش رايحينهم؟ خوف الألم رجاء الراحة، خوف الموت رجاء الحياة. ادرس الحياة. هذا من أهم قوانينها فكرة. وهذا اللي بتعبر عنه على فكرة رمزية السعي بين الصفة والمروة ولأنه الحج بشكل على فكرة لو ناخده شعيرة شعيرة تجد انها تلخص قوانين الحياة قوانين الحياة كلها اهم قانون هذا القانون يبقوا الناس دائما بين الخوف والرجاء هذا اللي بيحركهم هذا اللي بيحركهم ومش موضوعنا نستفيد فيها لأنه سبق استفادنا في هذه المسألة وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميع إحنا كنا عم نقرأ سننفسر وقد مكر الذين من قبلهم طب خلينا نفسر هون ومن رد نرجع لأي حال وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميع لله المكر يعني اختصار وجميع معناته إنسي مكر إلا مكر الخالق ليش لأنه إذا كان المكر هو التدبير والتقدير بخفاء طب في إشي بخفاء الخالق إذن بالنسبة للخالق فش مكر كمان ماذا إحنا اشترطنا في المكر أن يكون تقدير وتدبير بالخفاء طيب ممتاز بيخفاء على الخالق شيء ولا بيكون مكشوف أمامه مكشوف قذر له يعلمه تماما تمام العلم أكثر من صاحبه بيعلمه تمام إذن انتهى في مواجهة الخالق فش مكر معناه المكر الحقيقي اللي هو التدبير والتقدير بخفاء للحق الضرب بمين لمينه فلله بس فلله المكر جميعا جميع اوف طب هذول اللي بمكرون لنا احنا طيب اللي بمركو بمكروا لكم ولدعوة الحق اه اه اه الله سبحانه وتعالى مالكم و كل صغيرة و في مكرهم طيب وشو شو القصة ليش يترك الامور ليش يترك الامور تسير لا لا انت بدك النتائج ولا اه سير المسيرة انت العبرة بايش اه لذا هو بطمناك على فكرة و نرجع ان شاء الله في الايات بتصير الامور واضحة خصوصا ايش لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتان شخص ممكن يكون وقت لله المكر جميع يعني يجب أن يكون المكر لصالح دعوة الله يعني هنا بشرط يكون لله يعني ملكين المكر لله وإنما يجب أن يكون المكر إيجابي لله لأن المكر سنتضل فيه لا لا لا هون هون خصوصية قدم الله لله المكر وجميعه وهذا هو الواقع هذا هو الواقع إنه فيش مكر أصلا في مواجهة الخالق لأنه كلنا لابد أن يكون خف... خفي وتأدبير خفي الشيخ بقترح بس على وجه السرعة هو بقترح أنه يعني أنه أنت لازم تمكر دائما لله لا هو بده يثبت أنه المكر فقط لله ما فيش لغيره أيعا كلين الوجهين سمعوهن بمشي الحال طيب فلله المكر جميعا طب نشوف تكملتها يا شيخ الآن مشان نشوف إيش تكملتها بقى. يعلموا لاحظها يعلموا ما تكسب كل نفس هاي هاي تفسير ليش المكر إله جميعا وقلت كمان لما نكملها لآخر الآية بتضيع الوجه اللي منقول فيه فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس طب مذامب يعلم ما تكسب كل نفس ما عاد في مكر في مواجهته سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى تكسب وتعمل تكسب وتعمل ايش الفرق بينهم انه دائما الكسب فيه نية سابقة فيه نية سابقة وما ما عرفه سابقة شو اللي بدك اياه هذا تكسب في الخير او في الشر العمل ممكن يكون مرات عمله انت مش قاصده زي ما قلنا القتل الخطأ اشياء بيخطئ فيها الانسان مش قاصدها من أعماله يعني وبيدخل ضمن العمل القول بيدخل ضمن العمل القول لانه العمل شامل القول والفعل العمل شامل القول والفعل لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مش تعملون ما تقولوا ما لا تعملون ما هو القول عمل بس وين بكون هو كسب وبالتالي طالما بيكسبوه معناته بده تحاسب عليه لما بيكون في نية وراء هذا العمل مش الفعل قول او عمل يعني في نية وراء بقس ايش لذلك الان هون المكر بده يكون من البشر كسب مش هيك لان احنا بقولنا تدبير و معناته معناته في نية تقدير تدبير بده يمكر للدين الحق مشان يضره طمام إذن فلله المكر جميعه يعلم ما تكسبه كل نفس خلاص ما عدش في مكر طالما بيعلم صار مكشوف كله يعلم إذا هو اللي بيملي الآن بيصير يملي إنه مشي ما تمشي إذا مت إذنش لحكمة هو بيدن مشيت يعلم ما تكسبه كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر روايه قراءه ثانيه للرسول صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا ما نعترفش بالقراءات حتى تكون متواتره عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما القراءات اللي دون التواتر بنقبلها تفسيرية التفسيريه فاذا من القراءات المتواتره وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر يعني من صفته انه كافر لمن عقب الدار هذه معناته المكر مكر مين فلله لأنه هو مكشوف إله كل كسب ها؟ والنتيجة والنتيجة وسيعلم طب أنتوا جيتوا بعد نزول هذه الآية وسيعلم ها والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى الله عليه وسلم لأنه رجحنا أنه, انه سورة الرعد هي مدنية أصلا حتى بعض العلماء زعم الإجماع وهذا غير صحيح إنها مدنية يعني بس أنتوا شفتوا كيف علموا ولا ما علموهش؟ آه لمن عقبة دار أني دار آه ما هي ما هي أصلاً حتى الدار الدنيا وما فيها من أعمال عقبها وين بيجي في الآخرة وفي في كمان عقبة في الدنيا الدار الدنيا وما يحصل فيها كل هذا عاقبته في الآخرة. طب والدار الدنيا فيه أيضا عواقب للأعمال يراها الناس. الكفار كريش شافوا عاقبة عاقبة مقاومتهم الإسلام ولا لا شافوها ولا ما شافوها؟ كل الأمم شافت. طيب وفي الآخرة بشوفوا كمان وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر ما هو الكافر على فكرة؟ هي بتشمل جنس الكفار يعني جنس مش شخص بعينه كيف لما تقول المؤمن يقوله الكافر يا ليتني الكافر جنس الكافر مش فلان وسيعلم الكفار لمن عقبة الدار على فكرة لافت انه عقبة عقبة هي طبعا غير عن عاقبة اللي هي طبعا بمعنى العاقبة بس هي أبلغ لأنها بالطبع في صفة صفة انها عاقبة زي ما قالوا كيف لما تقول حبلة عقبة هي وردت خمس مرات على ما يبدو وفقط في سورة الرعد عقبة لم ترد عقبة الا في سورة الرعد حسب ما اذكر وردت خمس مرات في سورة الرعد مرات تكرر عبارات معينة في سورة بيجعلك تنتبه لأن كل صورة إلها شخصية على فكرة ونجد أحيانا في ألفاظ لا تتكرر إلا هنا في هذه الصورة مثلا هذا بيطلت الانتباه للتفكير أحيانا انتباه للتفكير وسيعلم الكافر لمن عقب الدار طيب شو اللي بعدها مباشرة الآن تيجي آخر آية معنى النهاية كمان تقول أنه هي زي آه ما هو دائما العاقبة إحنا قلنا لاحظوا كلنا الذي يأتي بعد بعد ولكن إيش إلو صلة بي إلو صلة لأن العاقبة لازم يكون في صلة هي تأتي بعد بس هي مش خلف لأنه ممكن يكون خلف ما بتعنيش في صلة بس لما يقول عاقبة وعقبة معنى تفصلة بإيش في هي تأتي بعد وإيش وإلها صلة ولذلك كلنا العقوبة مثلا تأتي بعد الذنب ولها صلة بالذنب ولها صلة بالذنب والعاقبة قد تكون عاقبة في في جانب ايجابي وقد تكون عاقبة سلبي لذلك لما بيعلموا الكفار لمن عقب الدار هون لمن يعني ممكن البعض يروح فيها في موضوع الجانب الاجابي في الدنيا والاخرى طالما لي طيب الان ويقول الذين كفروا لست مرسلة كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلة ايش عجيب هالكلام ايش عجيب لست مرسلة طب قولوا مثلا والله احنا مش عارفين أما لحظوا بصادروا الامور وإحنا سابق قلنا المثبت بدو دليل والنافي بدو دليل واللي ما ما عنده دليل لا على النفي ولا الاثبات شو بقول بدريش أنتم قولوا بدريش مشان ندريكم اما بتيجوا بتصادروا وب... لست مرسلة وهذه على فكرة ملاحظة بلاحظوهم أنتم كن قلك مفيش اله انت وصلت يعني انه ما فيش قال ما انت ما اثبتت ليش ايش طب انت قول انا مش داري انا مش داري انت عم بتقول ما فيش يا اخوي هل بشر كل بحثهم في الكون وقادم وكل الدلائل هاي وكمان بتقول ما فيش معناته ابصر شو في عندك دليل طالما بتقول ما فيش معناته يا سبحان الله عنده دليل فوق كل هالأدلة اللي أنتوا شايفينها من إبداع الكون والخلق والتفاصيل كلها هذا عنده ده بكلك ما فيش مشان تعرفوا انها سخافة الإلهات كيف صادرت الأمور كيف فلذلك بعضهم كان ينتبه مرات يقول انا بعد ما ننزل كل كله كيف طيب ما فيش هات لنشوف تبتقول ما فيش هات الدليل كنقول لا انا مش عارف مش عارف طب ما تقول ما تقولش ما فيش <تصفيق> ما تقولش ما فيش متى مش عارف قول أنا مش عارف إذا صحيح تمام في م... وذلك يعني كيف لما قلنا مثلا مثال إذا بتذكروا عندك غرفة مغلقة واحد طلع منها الآن عنده إثبات فبقول لك فيها أساس واحد طلع منها الآن وعارف إنه ما فيهاش قال لك فش أساس كل واحد وطب واحد ما دخلش الغرفة من أصله كيف يعني بتورط بقول فيها أساس أو بقول ما فيهاش طب شو عرفك قال ما قلت ليش إنه فيها إيه؟ يعني عشان ما قلنا لكش انه فيها اثاث يعني ما فيها ايش ما ثبتت ليش انه فيها قال انت بتقول ما فيهاش فهمنا هذا هلقيت طلع وفهمنا وهذا هلقيت طلع من الغرفة وفهمنا انت ايش هذا هو خلل في منهجية التفكير وهذا بدل على انه المسألة يعني خلاص بد... ما بده هالكلام من اصله ولذلك هذا فهذا في لسان يتحدث فيه الآن هذا كيف يحدث هذا الإنسان هذا موضوع ثاني الآن أنت بتشوف القرآن كيف بتحدث أمثال هذول الناس في الآيات اللي إحنا راح نتحدث فيها إن شاء الله المهم ويقول يقول إذا فعل مضارع شو المعنى إنه في استمرارية هذه مقولة متداولة مقولة متداولة هي الفعل المضارع مقولة متداولة ويقول الذين كفروا لست مرسلة هيك؟ طب هذا بالله طالما انه تعدى وقال لست مرسلات شو اقول له انه تقول لي لست مرسلات طب من اولها انبين موقفك شو قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم تكفي شهادة الخالق اصلا طب شهادة الخالق كيف يعني دققوا معاي الان كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وانتو شفتوا النتيجة على فكرة وانتو شفتوا النتيجة شو صار بعدين وهدول اللي كانوا يقولوا لست مرسلة أكثرهم شو صار فيه آمن ومش بسيك بس وكانوا مجاهدين في القادسية واليرموك وتواصل واسمعت عنهم وتواصل. كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم لأنه شهادة الله سبحانه وتعالى خليني خلينهن أتوقف في الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري وغيره ما من الأنبياء نبي ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر يعني ما في نبي إلا وأعطي بحيث هذا العطاء كافي إنه آمن البشر كافي آمن البشر دققوا إذن كل الأنبياء أعطوا ما يثبت أنهم أنبياء. ما من الأنبياء نبي وبالتالي بدخلوا فيها الرسل لأن الرسول ابتداء بيكون نبي بعدين بيرسل النبي. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أعطيته اللي هم من اللي بتحدث الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته مش أعطيته شوف هناك أعطي هون أوتي سبق فرقنا بين عطاء وإتاء ترجعوا لها وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة معناته دليل الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى إيش أقوى إشي وإنما كان الذي أُوتيته وحيا أوحاه الله القرآن وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ليش أكثرهم تابعا إذا يفوق كل الأدلة اللي قدموها الأنبياء سابقا عجيب حتى أشق البحر وحتى إخاء الموتى وحتى وحتى وهذا خليه في ذيهننا مشان نشوف مشان لأنه بدنا نرجع للآيات من وقت ما بديت أقرأ ولقد أرسلنا ومشان تدخل كل هالمسائل هاي بالسياق تمام هذا الحديث الصحيح انه إذن, إذن كل الأنبياء وبالتالي لما يقولوا لست مرسلة إيش لاستمر سنة ما هو في الأدل الأدل اللي يعطيها الرسول كافية يعمن البشر ليش ما عملوش ليش ما عملوا يعني عانزوا لو طارت <تصفيق> مش هيك في ناس هيك مش هيك كنوا للي بيعرفوا المثال ويقول الذين كفروا لست مر قُلْ كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ما هو اللي في النهاية بيشهد انه صح يعني طب والشهادة كيف بدها تكون كيف بدها تكون واهمها الان القرآن نفسه القرآن الشاهد بيني وبينكم انه انا مرسل ولا لا القرآن ومش بس القرآن في عصرهم ولو الان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انه يحييهم الله كان بتفاجأوا بالمعطيات الجديدة اللي بيعطيها القرآن لكل أهل العصر خصوصا في عصورة الانفجار المعرفي شو بيعطي القرآن وشو فيه بفيه أسرار و فيه أسرار مذهلة تمام اه لأنه هو الشاهد لست مرسلة طب الشهد نشوف مرسل ولا مش مرسل تفضل هاي هاي الشهادة اللي هي ايش بالدرجة الأولى الكرآن وطبعا والسنة كمان على فكرة لأنها وحي فيها أدلة كثيرة على قضية أنه مرسل أدلة ضخمة الآن مش وقته مش هذا موضوعنا ما هو كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب هو الغريب انه, إنه بعض او كثير من اهل التفسير بيقولوا ومن عنده علم الكتاب اي اهل الكتاب السابقين اللي عندهم علم بالتوراة الحقيقية او, أو بالانجيل الحقيقي طب منين جبنا هذا الكلام هو الخالق بيقول ومن عنده علم الكتاب التوراة الحقيقية كتاب ولا مش كتاب كتاب والانجيل الحقيقي كتاب ولا مش كتاب كتاب والكورآن كتاب ولا مش كتاب كتاب إذن أي من يكون لديه علم الكتاب الحقيقي سواء كان التوراة والانجيل القرآن لحظة إذن تخصيص انه القضية اللي عنده علم الكتاب يعني من يلم بالتوراة ليش اللي ملم بالقرآن شو عنده شو عنده بشيك لا إذا الأصل لنك تخذها إيش بإطلاقها اللي عنده علم الكتاب جنس الكتاب هذا الموحى التوراة الصحيحة إذا في ناس عندهم توراة صحيحة التوراة الصحيحة فيها هي كتاب كتاب موحى به فيها علم فيها علم الرسول فيها إنجيل الصحيح ما هو الله سبحانه وتعالى بن على لسان المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه طيب وحتى موسى عليه السلام قرات لكم بعض الآيات لما الله سبحانه وتعالى صعق صعق السبعين اللي قالوا ارنا الله جهره وبعدين استشفع موسى عليه السلام واحياهم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه تعالى قال له عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي, ورحمتي وسعت كل شيء فبنكتشف انه كاتب الرحمة لمن ؟ للي بيتبعوا النبي الأمي اللي يجدونه مكتوبا عندهم وين ؟ في التوراة والإنجيل على سؤال هذا كان مخاطبة موسى وما كانش الإنجيل نازل لأنه كان مبشر بالإنجيل كمان تمام ؟ إذن إذن المقصود بعلم الكتاب كل من يمتلك علم الكتاب على رأسها آه القرآن الكريم لأنه أصلا أكبر شاهد على أنه أكبر شاهد يعني ممكن تجيب لي اليوم من التوراة المحرفة من الأشياء الموجودة على فكرة ما تحرفت تجيب دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم وعندي وعند هذا كلام طويل في الموضوع عندنا كلام طويل في الموضوع لكنه لا يشهد كما يشهد مين القرآن فكل المقصود إذن فيش داعي نحصر علم الكتاب بإيش طيب ومن عنده علم الكتاب آه المقصود عنده علم الكتاب في هاي المسألة اللي هي إيش رسول مش رسول طب افرضه عنده جزء عنده قضية بدل على إنه محمد رسول صلى الله عليه وسلم هذا عنده علم الكتاب إنه محمد رسول مش المقصود استيعاب إنه عنده علم الكتاب يعني إيش ولذلك بعضهم شرح قال ما في قراءة ومن عنده علم الكتاب من عند الله ما هيش متواترة أصلا ولا يجوز وسمعت حتى بعض بقول وفي قراءة أني قراءة في قراءة يا شيخ لاا هذا لم تثبت هذه متواترة ومن عنده يعني من عند الله علم الكتاب لا لا هم بيشهدوا اللي عندهم العلم الكتاب هو بيشهد كل واحد حسب علمه من عنده من علم الكتاب شاء بيشهد هنا موضوع, موضوع بدون يشهد لأنهم قالوا ويقول الذين كفروا لست مرسلة ومن عنده علم الكتاب وجدت واحد يعني عندكم على فكرة التفسير الرازي الرازي المتوفى سنة 606 وين وصل شغل الرازي يا شيخ العنكبوت ها بارك الله في جهودكم بهم مش على وجه السرعة كل لي بسرعة شوه الشغل وقد اشتني إلو خمس إلو خمس سنوات الشغل مجموعة من الأخوة تقريب تفسير الرازي وصلوا الآن لعن سلطة العنكبوت تقريب آآ آآ فهاي على فكرة لازم يكون في لما تنهوا هذا العمل هاي صدته خمس سنين الآن بارك الله في جهودكم ولما يصير هذا العمل لابد منه يتضافر يتضافر جهود الكل لإخراج هذا العمل الجليل تفسير الرازي من أفضل كتب التفسير واستغربت من زعم انه في قال في الرازي تفسير فخر الرازي قال فيه, فيه كل شيء إلا التفسير يعني موسوعة فيه كل شيء إلا التفسير هذا كلام فيه مغامرة بالعكس هو كتاب ينطبق عليه أصلا أكثر من غيره انه كتاب تفسير وإحنا لما نقول دائما منشهد لأي كتاب في التفسير او لكاتب مش معناته نقول بي بي بصحة ما يقول في كل مكان هذا مش م... هذا فيش بشر يعني ممكن انوافقه على كل ما يقوله لكن احنا دائما بناخد ايش بالمجمل بل بالعكس يعني التفسير الرازي من الفخر الرازي من افضل التفاسير وهي الاخوة بيشتغلوا عليه من مركز نون اللي خمس سنوات على تقريبه للناس مشان يتاخدوا ايش تاخدوا مختصر ومشيك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 علم الكلام اللي هو في الاعتزال يعني مشهور الأصم بنقل هون وانا الهكتب بتعرفوا ليش وقفت شوي عند الأصم بنقل هون عن الأصم انه ومن عنده علم الكتاب اي علم القرآن لا بروح لا توراة ولا انجيل انا بدي اقول له لا يا أصم علم الكتاب كل اي كتاب منزل وعلى رأسها القرآن فانت صح بس مش تيجي تقول علم الكتاب فقط القرآن لأنه وقتها بدك دليل والأسل تأخذ الأمور زي ما هي الله بيقول ومن عنده علم الكتاب الكتاب أنو المنزل وإذا في توراة صحيحة منزل وفي أصلاً شهده للرسول من علماء اليهود ومن علماء النصارى والقرآن بيشهد ليوم القيامة و الشاهد لا يوم القيامة فالأصم بيقول انه الكرآن صحيح وغلط صحيح انه الكرآن ولكن المسألة أوسع فمنا هذا بنقل مين بنقل عن الأصم الرازي الفخر الرازي وفاة 606 الأصم يعني مختلف في وفاته بس خلينا اقول 279 هجري 279 هجري فيه هيك اكوال ثانية 279 هجري الأصم يعني القرن الثالث الهجري طبعا عندكم الرازي 606 ميزة الرازي انه بنقل عن الأصم كثير هذا وحتى حتى بعض تفاسير المعتزلة على فكرة اللي كانت ضايعة اخذوها بعض العلماء المعاصرين جمعوها من تفسير الرازي لانه بيقول قال فلان وقال فلان وقال فلان منهم طيب قال الأصم هون، الأصم هون، بدي أتوقف عنده شوية ليش؟ لأنه في الآية الثالثة من سورة الرعد، وهو الذي مد الأرض، بدي أوقف هون، وهو الذي هذه الآية الثالثة من سورة الرعد اللي إحنا فيها، وهو الذي مد الأرض، شو بفسر بكل الرأي إنه الأصم بفسر مد الأرض أي؟ يعني بسطها الى ما لا نهاية بمعنى الى ما لا يتناهى يعني بتظلها ممتد الى ما لا يتناهى شو بيقول الرازي وانا بعرفش انه هل فعلا الاصم قصد هذا انه, إنه هي مدى الارض يعني بسطها الى ما لا يتناهى هو قصد انه يقول انه الارض مسطحة مش كراوية هذا اللي اللي بوحي لك فيه كلام مين الرازي انه هذا الاصام بيقول انها الارض مسطحة مش كراوية فبيجي برد علي مين يعني الرازي بيجيب كلام واحد معتزلي ثاني اللي هو ابو القاسم البلخي او الكعبي هو اظن من بلخ ابو القاسم الكعبي لاحظوا ابو القاسم الكعبي متوفى 319 يجري برد عليه على الاصم اذا الاصم قال مع اني انا شايف كلام الاصم اذا قال اذا فسر معنى مد بسط الى ما لا يتناهى أه؟ أه؟ معناته ما اظنش هو بقصد الا اذا يعني سمع منه مضبوط لانهم قريبين من بعض شوي او قرأ له واثنين معتزلة من ائمة المعتزلة فشو بقول ابو القاسم الكعبي بقول أبدا هذه الدليل أصلا على كروية الأرض دليل على كروية الأرض شو القصد القصد إنه وهو الذي مد الأرض يعني إذا بدو, بدو يسمعها كل إنسان وينما كان موجود على الكرة الأرضية وهي ممدودة ودائما ممدودة هذا لا يتصور إلا لما تكون كروية إنه دائما ممدودة هذا فهمه مين هذا من أدلة الكعبي نفسه اللي هو أبو القاسم الموفاة 319 تلت مائة تسعتاش هجري، ها؟ قال لا بالعكس هذه الآية بدل على الكروية، افهموا عندي؟ يعني احنا الآن ألف وأربعمية الكعب متوفي تلت خليه قال هذا الكلام قبل 19 سنة، يعني متوفي 300 او أو هجري. يعني قيم الآن من 1400 وأربعمائة ثلاثمية شو بظل ألف ومائة سنة من 1138 ومائة سنة والكعبي مش أول من قال علماء الإسلام كانوا يقولوا بكرةويات الأرض علماء المسلمين ليش قولت هالكلام لأنه اليوم في ناس الغربيين الغربيين على فكرة حتى لما جت العصور القرون المع... المعاصرة قرون الانفجار المعرفي بقي فيهم الى يومنا هذا من يقول الارض مسطحة شو قصتهم وليش بيقولوا الارض مسطحة مش موضوعي بس الان وبعضهم اعتبر انه ناسا مؤامرة في قولها بكروية الارض وكأنه اللي قال بكروية الارض ناسا طب ما هاينا منقول الكعبي قاعد بقول للعصام غلطت انت هاي عصان الآية بتدل على الكروية لانه اذا ممتدة معناته كيف ما رحت فيها ممتدة كيف ما روحت فيها ممتدة هذا لا يكون إلا تكون كهراوية مثلا أه؟ ومش هو الكعبي أول من قال أبو القاسم بهالكلام مقول والمسلمين إلى درجة إنه ابن حزم زعم ما أدري كلمة زعم يعني مش طعن في ابن حزم ابن حزم مع فكرة الظاهري هو متوفي 456 هجري 1064 ميلادي أبو القاسم قصدي ابن حزم ابن حزم قال بما معناه دقيكم بدي أجيب لكم معناه بقول بما معناه أي عالم محترم وهو عالم حقيقي قال بك الأرض وما فيش إلو أي كلام ضد هذا الكلام يعني من علماء الإسلام المعتد فيهم العلماء المعتد فيهم اللي هم أهل العلم كبار كبار عند ابن حزم فيش واحد منهم إلا وقال بك الأرض إلا وقال هذا متوفي منت 456 هجري الرازي يقل والرازي والرازي لما بذكر هذه المسألة عارفين شو بيقول هو الرازي الوفاة 606 بيقول وفي ناس فهموا من هاي الآية انها انه الارض مش كروية وهذا قول ضعيف هذا كلام مين لانه لما تكون الكرة ضخمة كثير هذا على فكرة عند وين عند آية وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت عند هون سطحت لأن سطحت شو معناتها يعني بسطت وسويت ومهدت مش أن الإنسان يكون يعني قادر على يعيش عليها هون في عندهاي الآية بالذات أظني الرازي قال قال لا في ناس حاولوا يستفيدوا من هذه الآية إنه آية إنه إنه إن الصورة مش إنه الأرض مش كروية قال لا ما هي أصلاً لما تكون كرة ضخمة كثير بتكون بالنسبة للإنسان إيش كله دائما مستوية وانتوا لاحظوا أصلا هو الجبال ما هي جزء من الأرض هو بتكلم عن الأرض دقكم عاي كيف رفعت وإلى الجبال كيف أ... هاي الطب هي الجبال جزء من الأرض آه لا هو بتتكلم لك عن إيش عن أنه أنت شو ملاحظ أنه الله خالق لك الأرض أما إنها كرة ومشكرة هذا موضوع ثاني فبالتالي اليوم الخطورة تكمن وين اليوم كثير موجود صار في في الانترنت ناس يقولوا انه يعني يأخذوا عن الغرب برضه رجعوا يأخذوا عن الغرب لانه في ملطوشين في الغرب بقولوا انه الكرة بيقول لك طب بيجيبوا ادلة مقنعة هون بدي تنتبه لقضية بيجيبوا ادلة مقنعة ولا في اسهل منه الع... عنده علم على فكرة انه يجيب لعوامل الناس ادلة مقنعة ادلة مقنعة لأنهم بيعرفواش حقيقة الأمور. طب أعرض أدلتك على فيزيائي، أعرض أدلتك على عالم، وخلينا يرد عليك العالم. مش تعرضوا على الناس. الناس بسهولة يمكن خداعهم من قبل علماء. ويقول لك في كذا وفي كذا وفي كذا ودير بالك وكذا كروية الأرض اليوم بداها ثم لما تيجي تقولهم طب في صور هيا مصورة كن قال لك هذه صور مزورة يا الله اتفقت البشرية كلها تزور الروس يزوروا وال والصينيين يزوروا اليابانيين يزوروا والأمريكان يزوروا والفرنسيين يزور وكل العالم يلتقوا على بعض ليش مشان شو يعني مشان وافقوا المس الكنيسة يعني مشان يعيدوا الكنيسة في قولها أنها اه اه اه ضد قصدي ضد الكنيسة يعني مشان يكونوا ضد الكنيسة قصدهم يعني ولا ضد القرآن؟ تمام علماءنا قائلين من زمان وكبارنا وأكابرنا قائلين إنها كاروية من زمان، تمام؟ أوه هايها كتبهم موجودة وبقولوها تمام. كنقلق بزور اليوم إياكم هاي نصيحتي. أنا ما بتكلمت هذا الكلام عارفين ليش؟ لإنني لا يوم ولا شهر ولا شهرين ببعثوا لي رسائل. يا شيخ الأرض مسطحة. احكي للناس. يا شيخ الأرض مسطحة. احكي. أقولكم الأرض كاروية ومش صحيح أنا مسطحة والمعامرة مش معامرة ناسها. المؤامرة هي مؤامرة الناس الناس نوعين الآن مؤامرة الناس اللي بدهم المسلمين يتورطوا بهذه المقولة مشان أمام العالم الكافر يقولون لهم اتفضلوا بتقولوا للإسلام والمسلمين هاي هم المسلمين أهل خرافة بلهموا يا نصير أهل خرافة مشان هذا من ضمن مكر الغربيين برضو فينا لأنه الإسلام بيقتحم قاعد بيقتحم الإسلام قاعد في ناس تتكلموا بالإعجاز العلمي وكذا والآخرة بدهم يوروا المسلمين انه تعالوا هيهم زي مناطيش الغرب في مناطيش في الغرب يقولوا مسطحة وهي المسلمين كلهم وبالتالي انا استغرب من الناس اللي يا شيخ قول يا شيخ قول يا شيخ بدي اقول الارض كراوية. ما هيش مسطحة ثم بدهم يفتروا على الله ويقولوا انه القرآن بيقول مسطحة وانه ثابت هذا يا باي اذا علماءنا الكبار عبر التاريخ كله غابت عنهما الشغلة هاي مش فاهم معناته مش فاهمين القرآن هم وبالتالي انا بديش اخوض في الآيات القرآنية ومعانيها وتصوروا ان نقولها احنا والأرض مصطحة وما بصدقوا اعداء الله انو تفضلوا هاي هاي هاي هم هاي هم متخلفي الغرب دائما الغرب بيكون اذا كدوا ايلنا سواء كان علماء ولا متخلفين سواء كان علماء ولا متخلفين مصطحين كدوا ايلنا احنا واحنا مقلدين زي البنبقاء كروية الارض ايش طب ما هي فهم اليوم اصبحت مدهيات هذه القضية وتتآمر ناس او غير ناس ليش هي ناس اللي قالت الارض كرويه هي دعوان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم